بسم الله الرحمن الرحيم لا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلم في البصر اننا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا الله كلمح بالبصر قد قد أهلكنا أشياعكم فهل من مدك وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتحدث tävina i järnätet och när i min kvarg tidigare i إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ شِئًا مِّن قُرَطِصِيقٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ Inn al-Muttaqin لَقِينَا فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فِيمَا قُرِصَ قِدْنٌ تَمَرِيكٌ تقين في جنات ونهر Så solen och månen A shamsore come out of وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للنام Gue t referred till ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Qalaqa al-insana min salsalin karfa al I'm يباني ما راج ذبح همروا اللؤلؤ والمرجان الله <تصفيق> البحر رئيَّا اتقيانَ بينهما برزخٌ لا يبغيانَ فَبِأي آلِ ربك ما يخرج منهما اللؤ والمرجان صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وببركة الرسول الكريم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأولاده وأصحابه وأتباعه ولمشايخنا ولوالدين ولمن له حق علينا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن اللهم اجعلوا حجة لنا لا حجة علينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب جلاله عنا يسفون وسلام على